فارقة على الجلال، فارقة على الجمال، فارقة على طلبة البنات، مشرف على الجنوب، فاتنة على الشمال، نحكى فيك فه الناس ما همها، فارقة على الجلال، فارقة على الجمال، لا عم I should have. بالجمال لا في شي حطت البنات فيك اي هوا أرشت حائط البنات فيكم ما فارقه أهبال فارقه فارق البنات في Shut up! <laughs> Sí, sí, sí شد حطت البنات البنات فيك امها فارقه بالدلال فارقه لا مش حطت البنات فيك لا البنات